فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ كُتُبُوا إِن لَّيْسَ لِيَ أَنَاكُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جِذْوَةٍ مِّنَ نار الى عللكم تخطرون فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره ان يا موسى اني انا الله رب العالمين وان القعصان فلن ما رآها تهتز كأنها جان ولا مددرا ولن يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ يَضُمُّ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهَبِ فَزَأْنِكَ وَانَاذِي مِنْ رَدِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ انهم كانوا قوما فاسقين قال ربي اني قتلتم منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخيها اولوه وافصح من لساننا فارسلوا معي لدي يصدقني إِنَّنِي أَقَافُ أَن يُكَذِّبُون قالَ فَنَشُدُّ عُقْدَةَ أَثِيكِ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ